وبعده فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على كتاب تيسير العلام شرح عمد الأحكام وكنا قد توقفنا عند بعض المسائل المتممة لباب المسح على الخفين وعلى حسب ما ذكر الأخوة أننا تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن السفر الذي يترخص فيه سواء ب مدة المسج في السفر أو في القصر أو الفطر أو نحو ذلك وبقيت بعض المسائل التي تتمم هذا الباب نبدأها بالمسألة الأولى إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر هل يمسح مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم واحد صلى الصبح بوضوء كامل ثم لبس قفة ثم سافر الظهر أو العصر فهل يتم يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بليليها ممكن الكلام ده يحصل أو لا ده ممكن جدا في الغالب بيكون كده أنا في الغالب من واحد بيلبس قبل أن يسافر ها يعمل إيه؟ مسح مسح مقيم ولا مسح مسافر قولا واحدا طيب, طيب, طيب, طيب, طيب, طيب, طيب, طيب الجواب, الجواب إذا لبس خفيني وهو مقيم ثم سافر فله عدة حالات الاولى ان يسافر بعد لبس خفيه وقبل حدثه فهنا يمسح مسح مسافر لان مجرد لبس لا يتعلق به حكم وهذا مجمع عليه كالمثال اللي ذكرته هو توضأ للصبح ولبس الخفان وسافر, وسافر الساعه وسافر الساعه 8 وهو لا يزال على طهوره هذا بالاجماع يمسح مس ليه لاننا تكلمنا قبل ذلك عن ابتداء مده المسح بتبدا من امتى من اول مسحه بعد الحد طب هو يبقى الحدث لما حصل كان وصفه إيه؟ مسافر هو أحدث أثناء الصف فهو الآن وصفه مسافر يبقى له حكم الإيه؟ له حكم المسافر وهذا بالإجماع قال النووي رحمه الله تعالى أو كما حكى النووي رحمه الله تعالى طيب الحالة الثانية أن يحدث وهو مقيم قبل أن يخرج السفر أحدث ولم يمسح إلا في السفر فقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الجمهور وقيل يمسح مسح مقيم وهو اختيار المزني ورواية عن أحمد رحم الله تعالى الجميع والأول هو الأرجح اللي هو يمسح مسح مسافر لماذا؟ لأن هل العبرة بالحدث ولا بأول المسح طيب هو ما مسح إلا بعد إيه السفر إذن المتعلق به الحكم هو المسح ومسح وهو مسافر يبقى يتم مسح مسافر أقول الأول هو الأرجح لا سيما بعد ما رجحنا اعتدار ابتداء المدة من المسح قال في المغن لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح مسافر أو مسح المسافر طبعا هنا يعني لست أدري كيف فاته أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له رواية بأنه يمسح مس مقيم وقول المزني رحمه الله تعالى مبني على قول ضعيف وهو اعتبار ابتداء مدة المسح بالحدث احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في باب التوقيت الحالة الثالث يبقى احنا الحالة الأولى ايه انه أحدث بعد السفر حالة الثانية أحدث قبل أن يسافر ولكنه لم يمسح إلا وهو مسافر الحالة الثالثة أحدث ومسح في الحظ أحدث ومسح في الحظ لتنين مع بعض ثم سافر بعد ذلك يرحمكم إن كان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضر قبل سفره لم يكن له أن يمسح وأحدث ومسح انتهى في المدة وهو حاضر إذا سافر يستعرف وضوءا جديد نعم. وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة فاختلفوا يمسح مسح مقيم وهو مذهب الشافعية والحنابلة وروي عن إسحار والثوري ورجحه ابن حز رحمه الله تعالى يبه هم اعتبروا ايه كونه أحدث ومسح وهو مقيم فتحقق فيه الوصفات الإحداث والمسح نعم وقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد استدل الأولون بأنها عبادة أي المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه المتيقن يعني لو مسح مسح مسافر واقتصر عليه أحوط أم يسافر أو أم يمسح مسح مسافر مشكوب فيه ها؟ لا شك إن اليقين مقدم على الشك واليقين عندنا هو إنه يمسح مسح, مسح مقيم وقياسا على الصلاة فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين ماذا حجة اللي قالوا بأنه يمسح مسح مقيم طيب. حنفية الذين قالوا يمسح مسح مسافر استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام وهذا مسافر ولم يفرق الشارع بين مسافر ومسافر آخر فمن فرق فعليه الدليل ولأن المسافر إذا مسح في سفره ثم أقام مسح مسح مقيم يأتي الكلام في هذه المسألة فنظرنا في حاله إلى انتهائه وليس إلى ابتداء فكذلك هذا إذا مسح وهو مقيم ثم سافر اعتبرنا حاله بانتهائها وهو مسح مسافر ولا فرق وكل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره فالحائض إذا طهرت فيه في آخر الوقت يجب عليها الصلاة وإذا حاضت فيه سقط عنها أو سقطت عنها الصلاة والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم والمقيم إذا سافر فيه قصى فكذلك المس ولكونه سافر قبل مضي مدة المس فأشبه من سافر قبل أن يمسه ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء فالصلاة إذا دخل وقتها وهو مقيم ثم سافر صلى صلاة مسافر وهذا القول أقوى مما قبله بلا شك وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بالفعل المعتبر عندنا حالة الأداء المعتبر عندنا حالة الاداء سواء في صلاة او في ايه او في, في مساء يعني لو انك الآن مسافة من حقه تعمل ايه تصلي صلاة قصة طيب تركت الصلاة وجمعت جمع تأخير بعد ان وصلت الى بلدك المعتبر دخول وقت الصلاة عليه وصفك في هل المعتبر وصفك ساعة دخول الوقت ام وصفك ساعة اداء الصلاة وابن حزم رحمه الله قعدته هنا منضبط لانه بيقول المعتبر وصفك حال اتداء يعني إذا أذن بالظهر وهو حار هو في بلد ثم سافر وأخر صلاة الظهر هيجمعها مع العصر أو أخرها حتى يصل كان سفره قصير هيسول قبل العصر وهيصلي بعد أن يصل يقول المعتبر في حقه ها وصف الابتداء الاذان دخل عليه وهو حاضر يبقى يصلى ارباع حتى وهو مسافر ده كلام ابن حسن لكن الجمهور على ثلاث ذلك وقالوا المعتبر هنا في حالة الصلاة ايه وقت الاذان وصفه ايه ساعة الصلاة مسافر ولا حاضر مسافر يتم. يتم. يتم. يتم طب كذلك المسح على طالما المعتبر حال الأداء يبقى المعتبر حال الأداء في كل الأحكام ومهم جدا إن الإنسان يعتمد على قاعدة مضطردة إلا ما ثبت استثناؤه بالدليل ولذلك لما كنت أتكلم معكم على مسافة السفر قلت ليس من الحكمة أبدا ان. نعدى هذه المسافة سفرا في حال الصلاة ولا نعدها سفرا في حال سفر المرء لأن المفروض القاعدة تكون مضطرضة أنا قلت ده سفر لابد من العمل بكل احكام السفر لا سيما الواجب منه نعم. يبقى هنا قول الحنفية والله أعلم أرجح لأن المعتبر وصف الإنسان حال الأداء ساعة ما يمسح هو مسافر ولا مقيم إذا كان مسافر يبقى يمسح مسح مسافر إذا كان مقيم يمسح مسح إيه؟ مقيم لا مدة المسح خلاص احنا اتكلمنا فيه أول مسحة بعد الحنف احنا بنقول يتم مسحكا, يتم مسحكا يعني اذا كان مسح يوم تسألو طب ودخل عليه السفر هيبقى لسألو ايه يومين بتلت ليل احنا بنقول لذلك كان كلامي من الاول مقيد بانه يتم ما قلتش يمسح مسح مسح قلت يتم مسح مساف او يتم مسح مقف طيب مسألة المسألة, المسألة الثانية اذا مسح في السفر ثم اقام إن كان لم يمسح في سفره ثم أقام مسح يوما وليلة مسح مقيم وإن كان قد مسح في سفره فلا يخلو من أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة وبذلك يكون قد انتهت مدة مسحه ولا يصح أن يمسح في اقامته شيئا يعني هو أحدث في سفره ومسح يوم وليلة ووصل بلده يبقى خلاص انتهت المدة لأن المعتبر أيضا حالي إيه نعم أو يكون لم يستوفي مسح يوم وليلة فله أن يتم مسح مقيم وهو مذهب الجمهور الذين يرون التوقيت خلافا لمالك رحمه الله تعالى يبقى احنا هنا بنقول اذا مسح او اذا مسح وهو مقيم ثم سافر او مسح وهو مسافر ثم اقام المعتبر حالة المس وصف ايه ساعة المس مسافر ولا مقيم نعم يخرج وقتها إلا بخروج وقت الصلاة الثاني لأنه ولو جم فوقت الظهر ممتد للمجد فإذا غلب على ظنه أن هذا الوقت سيخرج كله يصلي على حسب الحالة المتيسرة له ده بالنسبة للصلاة يصلي على حاله في الإتوبيس أو في الطائرة أو في الدب على الدب التي يركبها هيأتي الكلام فيها إن شاء الله فير. فير. فير. فير. مسألة ثانية إذا كان عاصياً فانية. بسفره فهل يمسح على الكفين أم لا؟, فإن لا. فإن يعني واحد أعزكم الله, الله سفر لي أو ليفعل لي فحشة, فحشة أو نحو فإن ذلك فإن هل يمسح أم لا يمسح أقول لك يعني هو رجل ريحي هيهتم هيه. أوب الصلاة وأحكام الصلاة أو والله يعني في ناس كتير جدا يعتبروا دنقرة ودنقرة إيه المشكلة أنا أصلي و... والصلاة فقا هتغفر كل حال ذهب الحنفية إلى أنه يمسح مطلقا واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى وقيل لا يزيد على مسح الحاضر يعني يوم ليلة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وفرق المالكي بين رخصة تجوز في الحضر وأخرى تختص بالسفر فقال كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الكفين والتيمم فتفعل سواء كان طائعا في سفره أو عاصيا بسفره ولو كان عاصيا بسفره وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة كمان ما فيش قصر فين؟ الحظة نعم. نعم والفطر في رمضان فشرطها ألا يكون عاصيا بسفره فلا تفعل ما عندنا في المسألة كم قول ثلاثة قول الأول يمسح بغض النظر عن حاله قول الثاني يمسح مسح مقيم فقط ليه لأنه لو عاص هو مقيم برضه يمسح خلاص, خلاص يبقى يمسح خلاص مسح موقي الحنفية فراء بين الرخص الخاصة بالحضر والرخص الخاصة بالسفر او المشتركة بينها فقال كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين يجوز ان يمسح الاختلاف فيها في الوقت فقط فتفعل واذا كانت الرخصة خاصة بالسفر فلا تفعل المانعون استدلوا بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وأجيب بأن المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة وهو مرجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قالوا وما زاد على اليوم والليلة إنما يستبيحه بسبب السفر وسفره معصية ولا تكون الرخصة طريقا إلى المعصية بأدل القائلين بعدم جواز الزيادة على يوم وليل واستدل المجيزون بأن النصوص الواردة في رخص السفر جاءت مطلقة لم تفرق بين مسافر وآخر ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى سلم إلا بنص أو إجماع وده قول لا محيص عن قبوله لأنه في الحقيقة لو كان التقييد من الشر لا لازم أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما وأن الناس يختلفون بين طائع وعاصر وبين سفر وسفر وبين معصية يعزم عليها المرء ويسافر لأجلها ومعصية تعن له في السفر فيفعله طيب هذه الاحتمالات توجب بيان أحكمها ولا لا؟ شوش يبين احكم طيب لم يحدث هذا التفصيل يبقى الاصل ايه الاخذ بالعمو هو مسا والعبرة بسفره تحقق السفر جازت له الرخص لو كان وصف السفر مؤثرا لنزم لا ان يبين ده معنى كلامهم إن ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز تقييد إلا بنص أو إجماع ولا نص ولا إجماع وبأن السفر نفسه لا يوصف بطاعة ولا معصية وإنما تكون المعصية أو الطاعة مما يفعل فيه وده صحيح السفر يحتمل هذا ويحتمل ذات والسفر نفسه لا يوصف بهذا ولا ذات السفر مباح وقد يكون واجبا فاحنا بننظر الى ما يفعل في السفر وليس ذات السفر فما يفعل في السفر هو اللي ياخد وصف الطاعة او المعصية اما السفر نفسه فلا علاقة له الا من باب ان الوسائل لها احكمل ايه المقاصد فقط والمقيم قد يكون على معصية وظلم للمسلمين اشد فإذا أبيح له المسح وهو مقيم عاصل فليمسح وهو مسافر عاصل ولا فرق في فرق منهم بل أقول إن ممكن الإقامة تكون أشد عونا على المعصية من الإيه؟ من السفر أن السفر فيه مشقة وفيه غربة وفيه, وفيه وفيه وفيه أما الإقامة فممكن يقول من يناصره ومن يقف بجواره ومن يمد له يد المعاوانة وهو الأخير إنما السفر يفقد هذا كله نعم قال الحنفين نحن لا نجعل المعصية سببا في الرخصة وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك والمحذور ما يجاوره من المعصية يعني الأشياء دي هي سبب الرخص اللي ممنوع المعصية اللي حصل وملهاش علاقة بالرخصة أصلا فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا لأن ذلك مما يقبل الانفصال السفر ممكن يحصل فيه طاعة ممكن يحصل فيه معصية ممكن الكلام بيحصل من إيه؟ من فرد واحد يطيع في بعض السفر ويعصي في بعض السفر نعم والابن تيمي رحمه الله تعالى كلام طويل مفيد في مناقشة أدلة المانعين انتهى فيه إلى الجواز مطلقا فليراجع من مجموع الفتاوى مجلد أربع وعشرين صفحة وما بعدها يبقى الظاهر والله تعالى أعلم أن يجوز الأخذ بهذه الرقصة سواء سافر في طاعة أو كان سفر لمعصر نعم مسألة الثالثة هل للمسلم أن يلبس كفافا على بعضها هل للمسلم أن يلبس كفا على كف أو جوربين فصاعدا ويمسح على الأعلى منهما طبعا قد يبدو السؤال من البدان وإيه إهلمان أو يعني أول ما يتبادر للدهن في الجوان إهلمان عن ألبس عشر جوان المهم أن ألبسها على طهار مش كده تعمله كده يعني نحن نتكلم في المسألة بتقع بالفعل ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك خلافا لما ذهب إليه الشافعي في الجديد ومالك في كان المسألة فيها خلاف أيضا استدل الجمهور بأدلة منها حديث بلال رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله وعلى سلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن كزيمة ورجال وثقات لكن أعله بعضهم في الانقطاع طيب على فرض ثبوته وجه الدلالة من الحديث إيه؟ أنا طبعا العدربي وجه الدلالة فالدليل يعني تضدرش لأمه لا مثنى ما هو لأنه موقين لكل قدم موق موقين وخفي ها ها ها والخمار طيب انا بقوله محل الشاهد ايه طبعا محل الشاهد معنى لغو قال في المختار ما يلبس فوق الخف فهو الموقل وهنا الحديث بيقول ايه ها يمسع على الموقل فوجود الموقل لا يستلزم, لا لا يبقى, يستلزم. يبقى وجود الموقل يستلزم وجود الخفان وأيضا النداء يلبس فوق يعني هذا يلبس فوق ذه يبقى حصل المذكور في السؤال ولا لا موقين على خفه زي خفين على خفه نعم وكذا قال الجوهلي رحمه الله تعالى إلا أن النووي رحمه الله أن ترى أن يكون الموق يلبس فوق الخف فذكر عن أصحابه أن الموق هو الخف وإنما الذي يلبس فوق الخف هو الجرموق وقال هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه كأن هنا المسألة إيه؟ مختلف فيها بين أهل اللغة وأهل الحديث فأهل الحديث يجعلون الموق هو, هو نفس الخف وَإِذَا ثبت ذلك فَلَا دَلَالَةَ في السلام واضح؟, واضح؟ إذا ثبت ان الموق هو الخف يبقى لا دلالة على إيه؟ ما قلنا من الجواز بهذا الحديثة لأنه يبقى ترادف في المعنى الموقين بدل ما يقول إيه؟ خفه نعم أما على قول اهل اللغة ان الموق يلبس فوق الخوف يبقى واجه الدلالة واضح فين? في الحديث. طبعا في مثل هذا الموقف. يقدم كلام اللغويين ولا كلام المحدثين. هي تعصباً ولا؟ تعصباً للمحدثين؟ ده ما فيهاش لحقيقة لغوية ده كلام بيان معنى اهل اللغة بيبينوا المعنى واهل الحديث بيبينوا المعنى فيش فيها حقيقة عندنا لحقيقة شرعية ولحقيقة كذا كلام كله الان في اللغة اللهم استعلم يعني استسهال العلم خطر خطر يعني علشان تقطع من الاول الداف جدا الحديث ضعيف. ممكن تضعف عندك ثابت عند غيرك. يا جماعة الفقه مفيش في حاجة اسمها استسهال الرد. احترم القول المخالف كقولك سواء بسواء. انفعش ابدا من إن انت لمجرد ان الحديث غير ثابت عندك. يتقرد انه ايه? غير ثابت. لا. ما هو ثابت عند غيرك. ولابد ان تناقشه باصله هو مش باصلك انت. وده من الخطأ البين اللي جعل دائرة الخلافة التسع بين المسلمين ان هو يريد ان يحمل الكل على قوله هو ولا يبطرد الصواب في قوله اخر هو قوله هو الصواب واخر قوله خطأ قولا وحيما ملأ الكتب ومن هنا بيجي التشدد والتعصر حتى أصبح والله يا جماعة ظاهرة طلع. التعصب للأشخاص طلع. طلع. طلع. أنا كنت للأشياء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أو>. ظاهرة <تصفيق> متفشرة ومن الأشياء اللي مش يعني يعتصر لها القلب ألما في الحقيقة إن, إن, إن, إن, إن, إن بعض إن العلماء المعاصرين من أهل السنة كانوا ينحتون في الصخ للحد من مسألة التعصب للأئمة المتقدمين فبترينا بالتعصب للمشايخ وطلبة العلم المعاصر وللأسف أصبحت ظاهرة وواضحة جدا حتى في أبناء المنهج الواحد اللي احنا بنقول عليهم السلفين هل تلاقي ده متعصب لمدرسة اسكندرية وده متعصب ما عرفش المين وده متعصب لمين اي ده ده ده ده سببه اي ده انه هم للأسف تعلموا على القول الواحد في المسألة يسمع شيخه بيقول كده يعني انا احساناً جداً ان سمعت احد الشيوف في فض... قناة الناس يقول ايه? ووع! تسمع للي يقولك ان الطواء الوضوء ليس شرطاً في صحة الطواء. يعني الشيخ بتعمل ايه? تمنت هيجي وراء الشيخ فلان بربع ساعة هيسأل وهيقول ان الوضوء ليس شرطا في صحة التوقف تب عليك اللي قاعد امام القناة بيسمعها وهو واضع في اعتبار بل على يقين من ان الشيخين دول حاجة وحدة فلان وفلان دول ايه وجهين لعملة واحدة. ده سلفي وده سلفي. وده يقول شيخنا فلان والتاني بيقول شيخنا فلان. هو شيخك وانت عملت خلفه والتاني شيخه وعملت خلفه. انتوا بالضبط ايه ودييني قلعبة في ايدكم. وانا اسمعت احد المحاضرين من اتباع المنهج الاخواني بيتنذر بنا. بيقول الحليث يخرج من اسكندرية ضعيف يوصل منصورة يبقى حسن يوصل القاهرة يبقى, يبقى صحي والله يا أنا يعني مش طبعا اللي حملهم على ذلك ايه احنا اللي اعطناهم الفرص لان ما فهمناش الناس مسألة احتمالية الخطأ في قول واحتمالية الصواب في قول ايه في قول غير وان الخلاف منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جاء بس فما جيش من اول الطريق وتقطع علي المناعش العام انا بناعشك في مسألة انت تقول لي الحديث ضعيف طب انا مش مش شايف ان الحديث ضعيف الحديث عندي حسن دي ممكنة ولا مش ممكنة ممكنة بين الحول القدامى احمد واسحاق وغيره ممكن احمد يضع في الحديث واسحاق يصح حصل ولا مش حاصب؟ يبقى ما تقطعش علي طريق المناقشة ده أنا باعتبره مصدرة في البحث قل لي على اقتراض من كلامك صحيح يبقى يرد عليه بكذا كذا كذا كذا كذا دي العقلية الفقهية وهذا هو الذي يحل كثيرا من المشاكل التي نعيشها اليوم اللي هي مشاكل التعصر والسعي الجاد للأئمة <تصفيق> المتقدمين كان لهذا الغرض ولذلك نقولك إن صح الحديث هو مذهب ومسألة على قرض فبوته وإن الخبر يعني مثلا واحد زي ابن خزيمة عليه رحمة الله لو هو صحيح ابن خزيمة كم مرة قال إن الخبر الشفع قال كم مرة انصح صح الخبر وهو الشفع الشفع ويعلق المسألة وقول إن صح الخبر آه. لان هو شيء انه عنده فيه كلام عند غيره ثابت يبقى يعلق العمل عليه العمل به على صحة وهو فمنفقش من الاول سلم ومنفقش من الحديث غير ثابت يبقى احنا بنوجع دماغنا ليه لو كان الحديث ضعيفا باتفاق يبقى ليس من الحكمة ولا من العقل انه ضيع اوقاتنا في تأويله وتوجيهه اما وقد اختلف فيه انا قلت لك لسه بقول لك اهو رجال وثقت واعله بعضهم يبقى اذا في بعض اخر ايه بس آه. الحقيقة ان اهل التخصص اولى باعتبار قولهم من غيرهم صحيح اهل اللغة لهم اعتبار ولهم ثقة في هذا البلد لكن فارق كبير بين واحد شغل نفسه بتأويل مفردات الحديث وواحد تاني بيتكلم كلام أعم من المرد بهذه اللفظة في الحديث ولذلك مثلا لما كنا بنتكلم في أصول الفقه وقلنا إن أصول الفقه هم من الكتاب والسنة ولغة العرب الله طب ما خلاص طب ما من الكتاب والسنة ولغة العرب بلازم نعمل لها تقنين ليه بتوع اللغة يتكلمه في اللغة وبتوع الحديث يتكلمه في الحديث وبتوع التفسير وعلم القرآن يتكلمه في القرآن وıkلصنا إيه بقى الحاجة الداعية الى. تقصيص فام بها بالإسراء قالوا لا لأن أهل الأصور لما يتكلمهم في دلالات الألفاظ غير كلام اللغويين في دلالات الألفاظ لأنهم أهل اقتصاص فهنا أيضا لما أهل الحديث يقولوا معنا فيقدم قولهم على إيه أهل اللغة وإن كان وإن الظاهر المتبادر إن أهل اللغة إيه؟ أعلى لا, لا, لا بالضبط لا لا زي بالضبط ممكن نقول باب الطب ممكن طب طب واحد طبيب ممارس وطبيب طبيب متخصص طبيب الممارس ممكن يكشف كل حاجة هو طبيب ويصدر لكن المتخصص أكيد بيكون إيه؟ أدق بيكون كلامه أدقر أنه شغل نفسه بالجزئية دي فقط نعم طيب وللتبران في الأوسط عن أبي ذر نحوه من طريق المسيب ابن واضح وفيه كلام قالوا وقد جاء الإبن بالمسح على الخف ولا فرق بين أن يكون خفا واحد أو أكثر ومن منعف عليه الدليل لا سيما وأن الحاجة قد تدعو إليه صحيح ممكن يكون واحد في بلد شديدة في بروضة يحتاجه يلبس أكثر من إيه أكثر من خف وقد يحتاج في سفر طويل انه يلبس مثلاً جورب وفوق منه خف ودي مشهورة ومنتشرة ليه؟ قد يكون مثلاً عنده حساسية ضد جلد الخف فيعمل ايه؟ يحول بين الجلد وجلده بجورب ولو كان خفيفاً أصبح جورب على خف ومع القول بجواز المسح على الجوربين يبقى ده كأنه ايه؟ خفية نعم وقد قال المزني لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا وقال الشيخ أبو حامد هو قول العلماء كافة وكفى بذلك تدليلا على الجواز يعني طبعا قول المزني في نظر لأن كما قلنا إن الشفعي في الجديد ومالك في رواية بيقولون بعدم الجواز طيب مسألة جديدة إذا لبس الخفة الثاني بعد الحدث فهل ينسح عليه أم لا ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يمسح يحصل يحصل إلا على الأسفل من من من لأنه لم يلبس الخف في الأعلى في على طهارة مائية يحصل يحصل وهي شرط في, <تصفيق> في, في المسح على الخف وليس المطلوب مطلق, مطلق اتها يعني, يعني, يعني, يعني, يعني واحد توضط وغسر ربليه ولبس خف واحدة خلينا نقول عمل الكلام ده في الصف وصلى الظهر بايه ها بمسحه باول مسحه اصبح طاهر ولا لا طيب قبل ان يحدث مره ثانيه لبس خف في البيت الصوره متصوره يبقى هو هنا مسح بعد حد ولبس قبل ان يحدث مره ثانيه هنا. هنا. هنا. هنا يمسح هنا. هنا. على الخف الأعلى ولا لابد ينزعه ويمسح, ويمسح على الخف اللي أبيح عليه المسح اجتداء الجمهور يمسح على الأسفل لأسفل. ليه؟ لأنه هو ده اللي لبسه على طهارة مائية اللي لبسه بعد غسل رجليه إنما الثاني لبسه بعد حدح وطهارة الخف الأسفل لا تنتقل إلى الخف الايه؟ الخف الأعلى وهذا تعليل جيد وهذا هو القول الصواب في المسلح واضح؟ طيب, طيب. لأنه الحدس جي كده دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وده طاهرتين يعني هيا الأصل في, في, في القدمين الغسل أو المسل يبقى لما يقول أدخلتوهما طاهرتين الذهن ينصرف إلى الأصل وهو الغسل ماضح طيب. إذا مسح الخف الأعلى ثم خلعه خلاص إحنا قلنا الآن بقول الجمهور بجواز لبس خفين أو أكف طيب مسح الخف الأعلى ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما فهل يمسح الحف في الأسفل أم لا؟ الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ هو الوقت اللي بس على طهره مائي في وقت واحد لكن مسح, مسح على اللي فوق وبعد كده نزع هل يلزمه أن يمسح على الأسفل قبل ما يصلي؟ أو يجوز له ان هو بعد كده يمسح على الاسفل اذا احتاج انه يمسح لا ما انا هو انت اهو اذا احتاج ان يمسح احتاج ان يمسح اذا في حاجه ممكن الكلام ده يحصل ولا لا أظن كلها مسائل اصلا وقعت بالفعل يعني. طبعا في خلاف بين العلماء قيل يكفي ان يعيد المسح على الكف الاسفل وهو مذهب الحنفيه وكذلك المالكية إلا أنهم يشترطون أن يكون مسح الأسفل في الحال مجرد ما ينزع اللي فوق يمسح اللي تحت ما لم يحدث يعني أوليك في وقت واحد ولا الجو حر فقال لك يخفف اللي آه. فهنا خلع واحدين فهنا المالكية يقول لك لأنهم بيقولون باشتراط الموالاة الحنفي يقولوا أن المولى ليست شر وبالتالي يمسح الوقت بعد نزع الخف الأعلى أو بعدها فترة فلا بس والشافعية والحنابيلة لهم في هذه المسألة ثلاثة وجوه قال الشيخ بن عثمين في الشرح الممتع مجلد 1 سبحة 211 وإذا كان في الحال الذي يمسح فيها الأعلى وخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني هذا هو المذهب حنبلي طبعا والقول الثاني يجوز المسح على الأسفل جعلا للخفين كالظهارة والبطانة وهو فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتيني العليا تسمى الظهارة والسفلة تسمى البطانة فلو, فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهار بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة وهو الوجه الأسفل حتى على المذهب مذهب الإيه؟ حنبل إن لو عنده خف مكون من ظهارة وبطانة والظهارة تمزقت لا مانع انه <تصفيق> يمسح على الايه البطانه <تصفيق> فالذين يقولون بجواز المس على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا إنما هو بمنزلة الظهار والبطان فهو بمنزلة الخف الواحد وهذا القول أيسر على الناس والأحسن أنه إذا كان الإنسان في ساعة وخلع الممسوح الأعلى أن يخلع الأسفل عند الوضوء والحقيقة هو ده الأحوط والأولى بالاتباع لأن أكثر أهل العلم بالفعل على إن الحكم للممسوح يعني إذا مسع على الأعلى فيبقى الطهارة باقية ببقائه منتقضة بذواله إذا خلعوا يبقى الطهارة الحقبة لكن الحقيقة احتمالية القياس على الخف المكون من طبقتين تجعلنا نقول بالجواز مع التنبيه على ان الاحتياط ان ايه يخلع ويقسر هذا كلام شيخ نوتامين في الشرح الممتع وبالمناسبة احد الاخوة بيسأل نريد اسم طبعة جيدة من كتاب الشرح الممتع انا لا اعرف طبعة جيدة الا طبعة دار الرجل بتحقيق تلميذين من تلمذة الشيخ رحمه الله تعالى اما الطبعات الاخرى فاما مسروقة او مسلوقة اه يعني مسروقة من هذه الطبعة وبالتالي رفعوا الايه التعليقات اللي اجراها هذان الدكتوراني او ان هي انا اتكلم على الجزء الموجود عندي لم اطلع عليه انما اه توفئية لا المستخيرية اكيد مخدومة طلعت خلاص لا انا كنت مبلغ علمي انها لم تكتمل بعد وهي حتى الرشد لم تكتمل ايضا منها سبع مجلدات فقط المهم ان اذا كانت هي الطبعة المحققة هذا التحقيق وإلا فغيرها زي ما قلت مسروق او مسلوق قال في مجموع فتاويه وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم مسح على جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المده من المسح على الأول لا من المسح على الثاني بعتبار أننا نقول مدة المسح مرتبطة بالطهر المئي طيب آآ نواقض المسح على الخفين اظن لم يبقى مسائل اخرى او احتمالات اخرى للمسح على الخفين نتكلم على النواقض طبعا الناقض المتفق عليه ووجود الحدث الاكبر قال ابن قدامى رحمه الله ولا يجذئ المسح يعني على القفين في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحف لا نعلم في هذا خلافاً ودليل الإجماع حديث صفوان بن عسال المرابي رضي الله تعالى عنه قال كان يعني النبي صلى الله سلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه طيب وهل إذا خلع كففيه بعد المسر وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة ينقض مسحه أم لا وماذا عليه يعني واحد توضع ثم لبس الخوف وخلع بعد أن مسح عليه وبقي مد وهو خلع يلي للايه يلي يلي الخوف. الخوف ثم أراد أن يصل هل مجرد الخلع ينقض الطهارة ويحتاج أنه يتوضأ من جديد أو على الأقل يغسر رجله بعد الخلع مباشرة أم ماذا علي كده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كيف هذا ما دامت الطهارة باقيه اذا يغسل ثاني ولا شيء اعلي اللي يمنع طالما الطهاره باقيه ما رد اسئله لا لا ليس الان انا اقول هو مسح عليه اصبح طاهر ولا مش طاهر طيب وخلع يعني انفع يصلي وهو خلعه طيب ينفع يلبسه داني ويمسع عليه لا, لا هو ما احدث هو خلع وما احدث انت قلت الان خلع ينفع يصلي وهو خالع له بس ما ينفعش يمسح عليه لو لبسه تاني ليه ما فيش بعد حدث انت ما احدث انسى بعد الحدث ما لو احدث خلاص قلنا ان دي مش محتاجه سؤال يعني امم <تصفيق> طيب مذهب الحنفية يجب عليه أن يغسل قدميه فقط ولا تشترط المولاة وهو القول الجديد للشفع ورواية على الأحلى يبقى ألزموه بغسل رجلي نعم. ومذهب المالكية عليه أن يغسل قدميه مباشرة لاشتراط المولاة فينأخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء يعني بدأ من إيه؟ من جديد يبقى كأن الوقت عدوا معاي حنفية. ها? والمالكية والقول الجديد للشافعي ورواية عن احمد انه الخلع مؤثر ولا غير مؤثر? مؤثر. خلافة اللي قلت. يعني الجمهور على ان الخلع مؤثر. لكن اختلفوا يعمل ايه? منهم من اللي قال انه ها? يقسل قدمه بمجرد الخلع ومنهم اللي قال يقسلها إذا أراد أن يأتي بما يجب له الوضوء أو يستحب له الوضوء طيب المشهور من مذهب الحنابلة تبطل طهارته يبقى لابد أنه يتوضأ من جديد إذا أراد أن يصلي هذا الحال وهو بعد ما خلع الخوف وده القول القديم للشفعي رحمه الله وقيل لا شيء عليه هو بل طهارته صحيحة ما لم يحدث والعجيب إن ده اختيار ابن حز فرجحه ابن تيمية شعر إذن إيه الحمد لله لكن هل هو سلف مغتبر ولا غير مغتبر على كلام إنه مش مغتبر يعني إنه ظالبا عندما يتكلم في هذه المسائل لا يعتبر مخالفة ابن حز رحمه الله تعالى يعني وبعضهم حتى بيكون له ألفاظ شديدة في مثل هذا الباب يعني مثلا تلاقي مساء حزبنا من منذ أجمع عوام وأهل العلم على كذا وكذا مع أن القول داود مثلا بخلاف ما قاله يعني طبعا الحنفية استدلوا بالنظر والأثر أما النظر فقالوا إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف وقد زال بالنزع فسر الحدث السابق إلى القدمين ولما كان قد غسل سائر أعضائه وبقيت القدمان فقط فلم يجب إلا غسلهما نعم وأما الأثر فمنه ما رواه ابن أبي شيء من طريق يزيد الدالان عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن رجل من أصحاب النبس سلم في الرجل يمسح على كفيه ثم يبدو له أن ينزع كفيه قال يغسل قدمي طبعا ده لو صح كان قوطعا في محل النزاع ولكن ضعيفا في يزيد ضعيفا ومنهم من الأثر ما رواه البيهق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبس سلم في قصة المسح قال وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجلي ويذكر عن عطاء مثل ذلك لكن هذا شاذ سندا ومتنا قالوا وإذا لم نقل بغسل القدمين لازم من ذلك أن يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما وهذا لا يصح رأيك تنفع الأدلة دي ولا تنفع تتفكروا فيها قال الحنابلة في المشهور عنهم في المشهور عنهم إنه تبطل الطهارة ويجب انه يتوضع من جديد ان المسح اقيم مقام الغسف فاذا زال المسح بطلت الطهارة في القدمين واذا بطلت في بعض الاعضاء بطلت في جميعها لان الطهارة لا تتبع عضل وقد اختار بعض التابعين هذا القول فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المكحول والزهر قال إذا مسح ثم خلع قال يعيد الوضوء وعن ابن قال يعيد الوضوء والحقيقة إن قول الحنابلة أقرب إلى القياس والنظر من قول لأن فعلا إذا قلنا ببطلان اتهارة في بعض الأعضاء يبقى تبطل في كل الأعضاء لأن اتهارة بالفعل لا تتبعض ممكن تتبعض في الوصف بمعنى إن أنا ممكن أقسل بعض الأعضاء مرتين أو ثلاثة وبعضها مرة وممكن أمسح أعضاء وأقسل أعضاء أخرى لكن عضو لا أقترب منه وعضو. هذا بالفعل فيه طبعا نظر واضح وأما من قال طهارته صحيحة فاستدلوا بما رواه ابن أبي شيخ بإسناد صحيح عن أبي غبيان قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما زاد البيهقي ثم تقدم فأما الناس طبعا هذا فعل من خليفة راشد وهو ممن أمرنا باتباع سنته قال وهذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعي وعليه كفات وحكمنا بطهارته وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح فلا تنتقب طهارته بخلع كفيه إلا بدليل شرعي أو إجماع ولا دليل هنا خاصة وأن خلع الكف ليس حدثا حتى يعتبر ناقضا للطهارة الثابتة وإذا لم يكن حدثا بقي طاهرا حتى يحدث قال وهذا القول هو مقتضى القياس الصحيح فلو كان على رجل شعر كثير ثم مسح شعره بحيث لا يصل إلى بشرة الرأس ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته مع زوال الممسوح فكذلك فلع الخفين يعني هو شبه الخفين أو الجوربين بشعر الرأس قال ابن عثيمين رحمه الله فإن قيل المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع فكيف يساوى بين الأصل والفرع فالجواب أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم ولو قاسه أحد على من قطعت يده بعد الوضوء فهذا قياس لا يصح لأن محل الفرض قد زال بالكلية محل الفرض في المسح على الرأس هو الإيه؟ الرأس كون الشعر موجود يبقى وهي اعتفاء بيان هذا الكلام أكثر عند كلامنا عن المسح على العمام كأن المقصود هو الإيه؟ المسح على المسح على البشرة نفسها أو ما غطاها من شعر أو غير طيب وين الرجلين مطلوب إما أن تغسل وإما أن يمسح على الغطاء اللي عليها فإذا زال الغطاء كالغطاء الذي زال عن إيه الرأس بعد المسح عليها وقد ناقش ابن حزم رحمه الله وتعالى مذهب الحنفية والمالكية طبعا مع الفضل <تصفيق> عشان كده اختصر كلامه قلت فقال ما معناه اما القول بغسل الرجلين فقط فهو باطل متيقن لانه قد كان باقرارهم قد تم وضوءه وجازت له الصلاة ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقط ولا يخلو من احد وجهين لا ثالث لهم اما ان يكون الوضوء الذي قد تم قد بطر او لم يبطل فان كان لم يبطل فهذا قولن وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدأ الوضوء وإلا فمن المحال أن يكون وضوءا قد تم ثم ينتقد بعضه ولا ينتقد البعض الآخر وده فعلا يعني مقتضاء النظر الصحيح بقي أن نتكلم على مسألة انتهاء المدة فنخلها للقاء المقبل إن شاء الله مع بقية مباحث المسح على العمامة نه؟ <تصفيق> إيه <يا> رأيك أنت؟ <تصفيق> <تصفيق> الظاهر والله أعلى من جلس أن يخلع لا بأس بذلك